والدعاء لله والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعض قال طه الله تعالى باب الصيام الذي باب الصيام الذي كيصوم كيصوم غرضا يخشى ذله يخاف ان قصح ذليه او يتظاهر الايمان في سكه هارتميا وحدثني يحيى وصحيح يحيى صنع وصنع ما ماغلي يقول سو قوله ما شيك او غوان احسنه سميته في من شيء وجب خو عليه دشيشا ايوه وقفه محوية واحد ليم شهرين لوضع الصيام شهرين ولا بلسونك متتابعين و اسرارعصم في قتل الخطئ في قتل خطئ دف ذلك او تظاهر أما التظاهر إلي مركة ذهارة فعرض له مرض فعرض أو مركة أصوى له يساق مرض حنون حنونك يغلبه كغالب نقني ويغدع عليه دوشيس كغين السيام وصونكيس أنه شأنه حوية إن صح هذا كأعاف ماذا من رضيه حنونكيس وقويه أوده على السيام صونك وأوده التي صمكة سيجيب عليها كوى الجبري وقوية وأوض على سيام صمكة فليس لهم البنانة أن يؤخرت ذلك أرنك أن الدمئة وهو يبني وحكوض البنائنية لأن شيء قد مضى تغيئ من سيام صمكة كمدها وكذلك قص واكل المراهه جبدها هلتي جبدها سو يجب هو واجب هي هذا الشيء الصيام صنقه في قتل النفس نفط الدليسان كده خطان قفهان مرقص حويه في قتل النفس واستدل كده خطان قفهان نودلو إذا حبط مخي حيضه بين ظهري صيامها معنا نبدا خط ودش ما قفه خط ودش كفاره الاولى يسمها كفاروا لمحنقم اظون الحريه دي لواينه لو بلودا وخا متتابعين الصومه هذه لواينه كان مسكين لا قوديه صومها لو بلودا لا صوم بين الظهر صيامها صوم اذا تحديثا انها اذا طهرت مرخه طاهرود لا تؤخر الصيام صومكم تدبغيسو وهي تبني وهي كبنن حلا الصامد حي اي صوم وليس لي أحد يمغفنا ونصونا وقفكاة ويوجي وواجب عليه ذو شيسا سيام شهرين متتابعين لَوَدْ بِلَوْضُ الصَّوَنْ كُوْقَ في كتاب الله تعالى إله الكتاب بيسا أن يفضل إنه أفرا إلا مبنان عل... إنه أفرقا هل اسم جوابك رعية مرغز حجي وليس لي أحد يمغفنا ومبنان ويوجي وواجب عليه ذو شيسا سيام شهرين لَوَدْ بِلَوْضُ الصَّوَنْ متتابعين وإصرار غعصا في كتاب الله كتابك إله هن وحاول يأكس وإياه أرنقاس هو يجبيه ومبنانه أن يفضر إنه أفره وكان خبر فيه من علا تنعلم وياله إلا من حيث مرض حنوم أو حيثة أم حيث وليس له مصنع أن يسافر إنه صفره او فيفضر ويسك أفره قال المالك الحيلي وهذا كاسنا أحسن ما شيكونا كثمويا شيء صمعتم قلي احسن ذلك في ده وقت عينة. ما شيء هو ان اكسويي في ذلك ارى الكف الصغنن واجه طيب و هو سيغيا كلي كناقنقومينه دا وقتي غنويري هي و هو تلمانيا افك لاغلي هي لبا دود متتابعينا ممكن مالو ما لكن قدر دارو كويي يسووميا مثلا كبدي وهي حدى مرهي طاهر طوندونيةaram قدرتك إلى توريبة لكن المس Hamilton ربها البيت هذه الثالثة لكمَaryyyyyyyyovicةamürü gold world فبمناًوا بناءً وكلام مع قصامة وسلاص ؟ólما These days Awwatton Hhardset 1 who will charge marketersAnd they거나 and others who want to beat them high quality Ironiks 느낌이 nearby in their impact and way اتنى канале حال 죄iat إذا كونه麗ي between them and their degrees and early levels and mandin 2019 marka haroonkaana una soonka una aawadi kareen halka amkaasi wada yaan markuu caafimaado wacha safar hunadu safar darwaa ah yihiin una kemaarmi kareeb isla markaana uu soomikadu waayo uu safar fiisa soonku ista kali waayo iyadaa culdaar sida siyaasada raajja ay xugo badan halka ay deg lekinna ma uu qad dibdigeyso wii soo ka soo ma ma qasna xuduud gaad kala aha marka xuduudka ka caasmaado ma dibdigeyo soo maaha haduu dibdigo u soo bilaabo qaba haduu dibdigo u soo bilaabo qaba إلا وإلا وعلى صوت بالله حيث تخصيبه ومناهاتي مهاته حروره حيث يمتعه حركة مجناء وعلى صوت بالله أحبا لقيا ما قبضي إليه يسوط القلب ونقوم بيده صوصا معه ياه ها ها أول ستاس إمام الشافع لا بقوا بمسرين لكله يا حي ما صوت بالله يا حي لا بقوا بكله يا قول كراجي حيناه ما صوت بالله يا سوية ايه ما يَفْعَلُ اُصْمَيْنِيُهْ بَابُ مَاشِوُ بَابِي هَيْ يَفْعَلُ اُصْمَيْنِيُهْ آه حَنَدَنَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ قَفْكَهُ حَنُونُكَ بَابَ حَنُوسَرِيُهْ اُصْمَيْنِيَهْ فِي صِيَامِ سَوْنْكِيسَ مَحُو كُسْمَيْن اللهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى مَنَوُهُ كَوْذَا قَفْكَمْ مَرْكَزُ حَاوْ وَيَا مَرِيضُكَ وَحَا اُبْ بَنَان إِنُهُ لكن مركه ايام مد افركو بنيها انذا غورته مد ما بنيو اما دو حادوك يرحنونا و حنا وصلنا لغي الماي يا شيخ مد حيرحنونا هي لقايل الماي تاسويا لكن مح حروح لقا هد ليا هذا اودي كر يسونكا او لفت راه لاغاد ليا نغودا دفشي هذا القبسه نقضينه ولا اسكو ضعيفو ديرنا حدو قفلي باللياه صدوا على جيفيا دفشي ما قام بينه قمه ماتيسا لو ليعه اسكا كان دابا يا دك مور دكشي موي واحد كلعاي ها خدع على ضقره ها هي كون على اللهم صلي عليه تكلا دفاع بين الله حي غير شي خاصك الدفاع والله مرقاه اللهم صلي عليه تكلا بلا نصن الدفاعاتنا واحد مويدي واحد هنا وايه الامس وعليكم السلام علينا من قدام الرحيم والله تعالى <تصفيق> كتاب في المغني لا يقن وحشاي وهي علمها كاجماعه بويدي اجمع اهل العلم بويدي على اباحه الفطر للمريض في الجمله والاصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى قال يحيى وحرصت مالك بما مغلي يقول سوق الامر امركه الذي امر بأ... الامر امركه الذي بأ... امر خاصه سمعت عن كمغلي من اهل العلم من أم كمغلي اما المريض قف حنوق صنيه اذا اصابه المرض حنوق الذي حنوقه صيه شو قدبيه عليه دشي ساسيام سونكو قدبيه معه مع مروبي حنوق ميسي او حنوقه سونكو يستكارين ويت... ويتعبه ذلك منه ويبلغ كجار يذلك الا ولا اسكحت في كراي ويبلغو غاري ذلك قاسمون حقي سو كغاريو ما هي الجهد تبات سوين وخودي ولا اسكحت في موكته وشي ما يعلم جائز كما تقول بعض من عندكما عفوا وحس ما يعلم جائز كما تقول زيد بعض من عندكما فإن الله هو حصن لا وكذلك الصاصو كلمه المريض وقف حنونسايا الذي كان كصشت عليه قيامه جعل ميديكوت كوادكاتي في الصلاه الصلاه في الصلاه الصلاه محدده وبلغوا الجاري منهم وبلغوا الجاري من حقيسه حاجه في ذلك وبلغوا جاري مركا ذبجي من حقيسه وجاري يا وماشي الله اله يعلم اوغيه بعود ذلك الكعوده عود داركيسه من العبد اطون كوك جاري ومن ذلك كا وحكمه ما شيء لا تبلغ أين قارب صفة تلمان تيسو صمع فإذا بلغ مرخو قارب ذلك صلى الله يسكتك و هو جالي سوفره و الدين الله دينة إلهينا يسر و يفضح و قضار خص الله و الدينة إلهي و فذذيه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ناس كالفتوه موثل قليس ومه إلهي و إله فذذيه سبحانه وتعالى و أيها هذا نتجيه نتجيه في الظهر اتخمن ان ما قال يقول واحد جديد بكل الناس بركه الجدجد قال يقول كنت خينا الاهل وينو في ديو صمى حاول نوجه تايدنس طيب وقر قر الله الا وهو للمسافر المسافر في الفطر المسافر في السفر صفركه وهو اقوى على الصيام من المغيدي استقر كاود وسونك كاود بن قفخ حنونسانيه او قفخ حنونسانيه قفخ المسافر كان لا ورا مسياء وضرب قفخ حنونسانيه صمى سو سفر قلنا يرين اصفروا قدعه من العذاب نقلمص على حديث احنا اي وحاول صفر قيسان غيب عذاب كميده اي مرقم 200 دالتي سغتو فليعد لله الاهلي وحاول سودك دغهو ديال كيسا خاصك داكشي صد دبيغاشا حكو حنا نابغ ماشي اللهم استعن عليه شيغلام وربا توفك حنوسه ي قفكم مسافر كما دام ولا با دا راس اي مرخم مريض كو كبدري يهايبا هي مسافر غادي لوصف صحي شي سييل لي الله يسعد له وحي اللي في كتابي ومن كان منكم ومن قفكه كان انا شنو هي الصلاه دي هدو اودي وايه مسافر وافصح هي اسمها الصلاه دي هدو تنواي وحاويها بحوسنيا صوم كلو اسجد مسافر كما هدو تنواي وين دي سفر السحديثي انا مرلم العباس عمر بن حسين روحها يا فريد وك الحديث وساصوا انا وحي الله عليه وسلم صلي قائما فالمقصدع فقاعدا فالمقصد يفعل على جنبي ادعو عليها ان شاء الله على ثيه لا فمن كان منكم فمن غفي كان منكم حقنا مريضا من حرب سنه وعلى سفله مسفر كسو في عده فعليه وحعده تروح ومن ايام اخرى مع المكلا ارخص الله له وصحبه المسافر المسافر فيه في الفطر في السفر السفر ف في السفر للسفر كان وهو اقوى منيه وهو منيه ها انت هسه كما قويه فقد ارخص الله للمسافر في الفطر في السفر اقوى سيسكوا قمنبا وليد بن اسحبن لا قيام الله لنا افصح للمسافر المسافر المسافرك في الفطر لافريقيا في السفر سفرقه اقوى كخوغه وحص انا وهو منكم مستنفر فينا اقوى وحو كخوغ بليه على صومي قاصونك سغا اوغا ظلم يا المريض وقف حنوصني فلذا كسي حب ما شيء كلوك كعد ما هو سبب المقلي الى حقيقه اللهم صل على الشيخ كليه مرخص وهو الامر المستمر عليه وانا امر حلو كلاسيه اللي اسوافق فيها واضح ما في هذا يعني, يعني معنى أن يكون هناك حنوان كورتوين يكون هناك صوم عن أعودي كله يكون هناك صحاوين حقه ساقب ويلو قالت لي وحاوب اللعنين وعفره وحتى اللعنة ماذا يعني معنى؟ هناك مريد في صلاة التالية كله يكون هناك فاتيه ويسكرته يقول له وهذا يكون هناك عدد وين أو مركة إلهه عندما يكون هناك صحيحة وقصده منه يقول يَوَمَا الله اللَّهُ إِلَهَيْءُمْ لا مو اوجه ذلك انا الكاعور من العبد اظن حقيس مرخه وحنسفديسه وحن في المانديسه ديال التماميك معنا انت و الشيخ ديليا هي حنون يدي وحو خاير و مرخا سوايان اسكا خو مرخا ماخاير حنون ييو خيلها واخا لو ما باهنا مرخا سواي سفر سموته صاحبي نقولي وحنو عاسم وحنو عمره كلياواء حنو حنو عرقونك اقول قشخ حاولي يسياك كريم هذا يسياك لنا باعي سويد هذا طيب عنين نهائك إلهي القرآن كفركم آيدا شيقي فمن كان منكم مريضا على سفر في عدة من, أي من أيام أخر آيدا آخر قدم حاليا يريد الله بكم أن ولا يريد بكم أن يصر إلهي فضيد من الرهب أهي عليس المرهب قال إلهي نجع على بسم الله الرحمن الرحمن فالكوارة إله الفضيل باذن الله رخواي عاش اي مرخه لله ان مرخه و ايله ليه سبحانه وتعالى وارفضيت بالله باذن رخبا لا وحول بيننا اسكو قليسه ارساق من لو دولي ما ودونينا دينته سي ان لو سمينا وصمينانا وحول بيننا اسكو قليسه سمو يا هذا من هذو الاضرار والصوم ديالمانطه وحاجه وجهاله وبخا ورا وسيسعون لله وحاوي الكنفرته مو ما قاصين بي ودي دي بناي مره وحاوي الله بينه وفلدي سبحانه وتعالى غاب النذري نربوباب في الصيام الصوم اللي نذري و الصيام اللي غا صوم عمله يتيماك تحدثني يحيى عن مالك انه بلغ وحس وكان عن عن سعيد مصيب حكى سو أنه انه سيله ولا ويدي عبد غجل نبالويدي النكدره المدري وايه مدك الامام مالك واحد رجو مقبل يوا امر قال له اجماع سنهي ومجيده اجماع ومض وجيده عمادره هي مدينه وجيداي سو وايه هي مدينه شري وجيداي سو الجماعه اليم مدينه امام مالك وحج قبل موته ومن الصراخ خلافيه إجماعة هذه المذيذة من حجها مثل الله هو حجه مرقيسة وقوة <تصفح> <تصفح> كاسر <في> رحمه الله تعالى هيهد... 他... ح... عن سعيد المصيب أنه وحال ويديه... سعيد وحاله سعيد أرغجوا للمبال ويديه من كل نذر لكل نذر سيامة شهر بالنسبة لكل نذر هل له ما أصغنت وما أقدرنا أنت أن يتطوع عنه الصناع الصناع فقال سعيد الحور الذي يبدأ أهكب الله بالنذر لنذر قبل أن يتطوع عنه الصناع وحاويان الصناع ومرقاص هنا وصلنا بما حد صلي واجبتين وريه يا شيخ واجبين كوري اذا تعارض المصلحه ثاني بدي بعلاهما سمها تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من, من المصالح ولده تزاحم المفاسد ارتكب الاناميه المفاسد والسلام القاس اللهم صل على سيدنا على نصي عني ارق وحويا اي وحد محا.. سلاسيوو ماركاس الله صل على سيدنا لكن ما كان صحيحيه هاد الظهر غيسيه صومكي سنها كي واجب نر كان نركانو وقت شغي قف خاصيو ماركاس ما كان صحيحيه مسكران صحيحيه هذه لصلق لا فيها خاصه راهو الوضن اللي كان صحيحيه سمرتها اولبا الى واحد من المروحه اللي غش على جنب المنطقه مرون ابن نانين بالغا شغي ارغض كراهيه بكل زمان صوا ضوا مسلو حقوق خلاف اي حاجه قال مالق وحيره وقال اني وحي سوغار عن سليمان بن يسار وحي دا سوغار مثل ذلك سداه وكله سيده سدا سعيد مصيبه قال يحيى وحيره قال مالق وحجره من ما تقف قد انت نظر النظر لوغوليه مرقوه تنادون او يعتقها يعتقها وحريره معنى اضطين وحريره يكون دري او صيامنا ما أو او صدقتنا أو صدقه او بذنه ما وحايا هذيد او بذنه ما بذنه ها اللهم صل على سيدنا بذنه ده واخا لغا ودا وناف جيله وبذنه عمليه ذلك الى امر حق انسان مما يحرس نغ والبلندة يا في ثلث ثلثي شيخ سمي هي halka safir u xulmaamiyay min ki hadii u markasta waxa ku nadro inuu adoon saahora yaku ama uu somsoomo ama uu sanqab dihio sadqadan fiinaf kam badalada ay hadii waxa wayan jeelaan waxa laga dhexinaa الثلثة نحن هنا ما يشعر تحدث الله يقلب حنيها وينتك انت ويسك له مرقة ورصا انتك له يسك له انتك له ورصا فنا نسع عنه اللهم استعى وعليه تسوك وهو الثلثة وهو النذر وهو النذر كان يبدى لقب الله معنا يقدم له ريسيني ويه وهو النذر كان يبدى له ريسيني ما شعبه لقرر السين سوى وكساري ومن الوصايا ضد إلا ما كان مثل و شيء لا سمن و يار قدرنا كالسوق افتميتي بشي هي وحا لوغه هوريسينيا و خو كنغد لا لوغه هوريسينيا إلا مرخا شيء كسا سا كورقيه لو حضرنا لو حيسنا لا سمن و كل نغدي نضون ثاني حريه ما فكانو بيو لا دي و وايد بصمه مش مرمه وذالك كان نصوح قدقدي انه ليس الواجب واجبكما ليس الواجب واجبكما عليه دشيشه من النذور النذر واجب من النذور النذر هذا كميده لقد هو ليس الواجب واجبكما عليه دشيشه كو واجب من النذور نذر هذا كميده اي كهيئة ما شيء او كلام معها يتطوع او صنفرعيه به الشيء ومما كيه كمدة ليس بواجب واجب ونحن والشيء او اسو واجب او الشيء او واجب كو احن لبضاسي مثل نوعه وحسنان كلا لبضاسي ماء مع حويا معنى هذا ارمالا قرأت انت وايه انسى عم وانما يجعلوا ليه لذلك ارمالا في ثلثي ثلث كيسة ذلك هتحك له علي وين ما يجعل ولا ين ذلك ارلكه حيه نزلته فريق انصعنا في ثلثي ثلثي شخصه خاصه دون ماله راس المال له راس مال دون راس المال له لاكي راس المال كحولها لغا بخي مايو او حولها ده راس المال كحايسله ورصوده سله دخليسا لانه ذلك ارجاسه دوب بنان لها بالراس ماله راس ما خريسه مدخوغا قيدون لا قيبينون 3 ميلود و 3 ميلود انو قيبين هذه سي قود راس ميل كو معناها يض اسيدو ضوبه اون هذه الاشكال بحلها لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبه عليهم لاخر مضب الىها مركاس وافعله ماضي المرخص لا لنا لو وآيه اللا أخرى مركة ودبنه لها المتوفى كان لأفصده مثل ذلك سكاسوك له ومن الأمور الواجبتي أمورته كواجبتيئا كو عليه دوشي سكمده حتى إذا حضرته الوفلته قيلون مركة كسو حاضرته أو آيه وعلى مركة كسو النواته وصار المال مال قنوه هذا لورثتي ورثتي سام سمو مثل هذه الأشياء أشياء لو كلي مغعب لها التي أشياء راسو لم يكن أراحين يتقاضاها كي كالغذلية من الحديثة متقاضي من غذلية فلو كان ذلك أنك أسادوها لها لا إذا منبنا له بسجة أخر هذه الأشياء أشياء ندبني لها حتى إذا كان ملكو يهي عند موت قريب سأكتد صناه ومقعابه وعصى وحلغيهما لن يحضر كوبه بجميع, بجميع ماله مالكيسة أمانتي فليس له ذلك أنا لكيسة ما صنعني أنا فليس ذلك أنا لكيسة ما صنعني لما سألت أن التلمان وفتفوض خطة يتقاضاها منه متقادم حويا يتقاضاها ولم يكون هنا ها يتقاضاها من قلبيه من حقيسه متقدمه قلبيه معنا ميد غذريه او ركه غذريه طيب ان تامر خالجر تصوحون ايه وه خارهه سموق قفقه مركه او مركه سوا ويان ديلودو اي كسوخارتو سكراتيه اي انو خوري هيسي حسكه كنذروو حسكه صلطايس تلو ككبره وا خارهه سمه مركه مدبو او رياض ورن در طيب و خي السلسكا لكن و خي السلسكا كبدو وا كحرام و عندها لكن ملكو فيو يها كيبو بخلين خرابات دونا ويكل دغنيي ملكه ملكو فيو و عاصات القوى بحكرا و حلايه لها و حمل ملكه عافيمات كو قبو قو دبحين كيري ايوا حتى ديسكي ديقن كيرلاهم الواضح نتعي فحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوه وقالي أن الله بن عمر كان وحا يسأل كل ويديه هل يصوم أحد قفمة كسومية على أحد قفته له ويصلي أحد قفمة تكنية على أحد قفته لما كتكنية وعيه اللهم صلى عليه وسلم فيقولوا حرنجلي لا يصوم أحد قفنا سوي مايا أنا أحد قفنا لك السوي ولا يصلي أحد قفنا متوكا ليهم أنا أحد قفنا لك ما تفنكر سلاسوي لمركا عبادات كمالكا ستحلوقي بها حاجة وحلوقي بها برب منها من عبادات المال لا تعلق له بالبنل قيب وعبادات كمالكا تعلقه فأي <تصفيق> ابنة وعباداتك مالك قتعلقها لكن جركة قتعلقها فأي وعباداتك مالك صحاويين الله مستعى بدنك خاصكوا ويحد مالك خاصكوا يوجد مالك صحاويين جركة خاصكوا يوجد مالك مكان الحيث وصدح مالك مالك ومالك خاصكوا ونجركة سواء لا خلافة في النيابة ويقريكة طوال سنة إنه منقضها سيدا هايزا كدوها لس كمان ما قطعا قفضو حرون قطعا حرايقا وقوة كشيسة كدوها روكبحي وهي بنا نطعي حقا يريك تص قيبتا لبعاد يدنا مركز حويا ايبدا كخاص قوة كالصومي والصلاة يدنا نياما مقاشو والجماهير الهدى عن السلام مالك ابو حنيفة الشافعي اصحاب الشافعية بركض يذاه اليذا ايه واحد كمان والاقصومية الصوم هو عاجب يقرأ ay caalan ay wadaagaan sida haddii umuro wala hadashay qaybna waa wuxuun leeyahay la qasay inayoo qaybna wax ma laa si ku talo qasomaa heedd ya rabma waxa wey iska raacamaa oo u raaca sumaha ma balu raaca ma marka waxa weeyaan ay noodii muxibni kasoo leeyahay jawarihi بشروط يا سائس يا بابا شروط واحد كميدكو استنى وذكرينو قاع نوضاي لا با شنو دين ساي هذا اذا كان تتواصله ادو بينا اللهم صل عليه تكلا ما له صوبيك راقو تمر حديس يسيل الارض يا من مات وعلي الصيام صام عنه وليه وقف دين ساي صلو نغلي ولييسا الحي طبعا بما محمديه ربما رمضان ولا ميدو حي رمضان وصومك مثل كذا رمضان صومك رمضان قدسه ما هبه رمضان وعلى القول يسوي حديث يا ابو رت انا مسوقه انا خلاف ايام اللي بين خص يدعوا والله الله بالصحه بسلامه حرمه رمضان وحديثك س صوم صومك وخا ويهان الله سبحانه وتعالى تخلان قول كيس بعد ديك الشيوخ ما وصلش مرخين ويديه ووره حديث كاشهيا حكو انصحو وعلانيا ابو على صحيح كيرى وقال صحيح في صحيح البخاري ما فهمتي تامر <تصحيح> خواسي دا حديث في الظاهر كيسل سبع انه شيغي انه اصو وقم بالغا سوميا وخا كته ابن عباس اا وخا كته ابن عباس واكمله مرخا qabalahi ora ku jira ila liihim dadagaara qabka way badan tahay sooonka waxa weeyaan qaar waxeera soo mootanka laga soo miyaano nooc doonay hanuqday waa qawl ka qadiim fi ma shafi'i daajiriyada imra xizmi iyo salafii qaba qabalaha waxa war wax laga soo imaayay waa laga qoodin bay qabaan tashin balaga bixinaya waa imamu malik ee qogos dadu hunqaba ee waligaa qoodinaya laakin mud mud la maqoodinaya laba mud qolada nimaha shaaficii waxay qaban ee waxa hal mud ay qabaan mudda laga bixnayo maalinkiiba laakiin sufiane isduru la qoodin لكيم والله نسولك راه قالو شنو قلامايه صوم كر رمضان يا صوم كنذر قال لك ليه لكن امتد كان هين كما صوميت له ديي يعني الغلضانه يا احمدي اصحاب مضاهيم الغاوي باقوا لكن بشرط انه حاجه كقوديان وانه وايه عقبه سعيد مصيبي و ساعي ياسر قال لك سوميه مطلقان هذا شيء صعب واي وقت ينهى الدعاء الله المستعان باب ما جاء حكمه في قبائر في قبائر رمضان رمضان قديه يا والكفارات كفارويك وحديثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أصلم انا خيه ولاثي كوري خالد بن أصرم العدوي الم... عن اخيه ولاثي خالد بن أصرم القرشي العدوي المدني انسع الله واحد يعرو خط آه... سيدنا أصلا بولاريه سيدنا أصلا بولاريه اللهم استهى عمره الخطاب رضي الله عنه ورده وإيه أن عمره خطاب أفضر و أفضر ذاته يوم مال ماماها في رمضان ليس رمضان في يوم دي غيب مال عوضير أصاحبه عوضير قول القرون ياسمه ورأى أركي أنه يسوق قد أمسى إنه قابيسوا على ذلك وقابت الشمس على ذلك أنه أمسى إنه فقام صاين وقال ابو يسي هو غابت الشمس عادنا يضعدي فجاءوا الجن مبوي فقالوا يا ابير المؤمنين خلاعه الشمس عاد يا صباح الخير عاد يا صباح انا هضى صباح الماه عاد دي مدحينه ولي واسو ديته معنا فقال عمر من الخطاب يا الخطب يصير عليه السهم احوري خط لو في الدوراب الخاصه وياه ايه شاخ في الدوراب الخضب قضه يصير مويا لها الويري وقد يستهدن وانا مستهدن مويري يعني عريري يذنب ماشي منزله هو نصوه قضي من مالكي ونبا نصوه إلا إلا إلا نسأل ذلك ومسألة خلافية وقف يأضوه خلطه ما. ويسأل عنها على دوائد عليه ويسأل عنها طلع يصوم بحضوه صوم كيسي موضوع مصوقة ضي مالك يسأل عن صوقة ضي نيوه ومسألس كوهي مسألس. الله مستعى وعليه التقلان ومسلو حقو مرن يضربن يخجرتو فالما يقولون لنما يريدو حر الجذا بقول هذا الكي سوي الخطو يسير القضاء وقضوه للجذا فيما نرى أنك السلام لما رجلني فيما نرى أنك السلام نرغنين مرخاتك النعي والله لي ما نعلم لكن قرم وخفة مؤنته خرشك معنا رفاتي سعيو فويتانك وفودي ويسر وخ... ويسارته عمر بركه الصحوه يس تشادر لي وديس بركه ماذا وحور بركه مؤنته وايه اللهم صل على مؤنته يسر ويسارته ويسارته مبدغه وي. اللهم صل عليه تقنى وهرمرخه يقولو حج اذا يلم الصوم و ان الصوم لنا و انه حقول و يسارتي يا سيده ووسهلهي هي معنى قضو يقولو حج اذا نصوم و نسون ايام ما ن مكانهم مشيشا مالهم بانو مشيشي صومناو مالهم بانو مرخص حوي هلكا كبدلينه ماني كاني خلطبي و ماني ماني كاني كبدلينه جماهير هالعلم رح يقاب ومن عليهم الاربعه ابو علي فمالك شافي احمد وحيكوت سدين مرخص إن وقضوه واجبه وعلى سوء علم إلى من قصر وعلى سوء علم إلى الهن سلفك الله وحق المصيرين أو زائع مثاله يقعنا سعيد مجويل صفياني الثوري أصحاب الراهيم ورغاه هو يهو وكا إما, مركة... إيه... إما صراحة صراحة. إيه... وحب يسوحه وحب المركز إما وحب ما يحق أصرع سلام قولنا وحب كنتين كمواجبه يقضوه كمواجبه كمواجبه إلى الهن سيدان جماهير قد بداني وحب في عنفهن وحدثني عن مالك الناصع عن عبد الله بن عمر قالوا حي يقول فينا يصوم صوائم رمضان المتتابعه كانوا حي يقولوا كده يصوموا يصوموا دي رقابه رمضان يعني يصوموا رمضان عبد الله بن عمر كانوا, كانوا حي وصو... يقولوا يصوم قفقه صوميا رمضان رمضان قبل المتتابع صار راس رأسم من افضل القفقه الجبيه من مرض حنون او في سفر سفر اللهم صيام او محنون الجبيه اما سفر الجبيه وين نجي هاك هاك ميز. حقه حجه وروضه انا عبد عمر كان يقول ميا حك حيا يقول مجت ميا اي حجه رفعت سنتي مره حديث شهر مصاعد يفعت سنتي كان هو يقول كده يصوم حصن قفقاسي رمضان رمضان قد ايش يده متتابع الصوت على نفسه من اصمره قفص اصرم مرض حنقه في سفر, سفر. أفر السفر معناه قفص كم رمضان افره افره كان او كينه مخينها سفر اما مرض او كينه مره هو سوكبينيو وما بناء انه كلو غوغي انه خرييريا لغراويان ساسكودا كانوا يقولوا في لا يصوم وصوم قفص ظائر رمضان رمضان قدهيد متتابع لسوء صلى الله عليه يصوم ذو اذا كده واحد فيه هاي من افطره قفع افره وايه اما من افطره ذا سافطع إله بني يصوم قضاء رمضان رمضان قضاءه صلومي متتابع لسوء صلى الله عليه وسلم من افطره قفع افره محواصر بمرض الحنوى وفي سفر من سفر وحدثني عن مالك انو شهاب انا عبد الله بن عباس والله ضيره تصلف ويصرف في قضيه رمضان رمضان قضيه السخ خلافين ورا حد منهم يقول لي يفرق بينه وقال الاخر وكيك انا ووحو يدي لا يفرق بينه ولا مك.. ي.. ي.. لمكلهينيه لا يفرقه ماكلهينيه قصد بينه مك.. قضحس معنى مو كره جوقين كره يماكله جوقين لا ادري المقدره مك.. يا ايهما متوقي قال لي يفرق بينهما وكلهينيه لا ادري وان لا ادري ما قرؤه ايهما متكوي قال يري نفرقوا وكلقيري بينهم حدوده لكن الميل ولا السحابي واحس كو سدين وكلقين احاس بما هو اسرائيه ولا حديث حجر حد مركه مرسل اه ومركه سحويان قص بما الشيبه في المصنف وقص وصاري لما حلو يديه عن تقطيع قضاء رمضان فقال في ذاك لك قرار اختيار خل فقد الضنص كل قيبخ حقه بيبسون حق ليبسون عليكم الله وسيده دين او كل هي ما نووده ديشتا غير ما اسسي بخلطه لا نو عا شغله تحدث لي عن مارك عن ناس انا عبد الله بن عمر انه كان يقول كير امر السقاقف استمتي وهو سامي صوم قال القضاء قضاء الله ومن رعه القيق لا تشقفكم مترو سوجيه او سو استمتي عليه القضاء حق الله اكو عغاز و بحدو هو عشن طيب صحيح اوكي واحد درس يعمالك عن, عن يحيى بن سعيد الانصاري عنه انه صنع ومغلى سعيد مصيب واتابت عليه كرري يسال شغله ويديني عن قضايا رمضان فقال وحوري سعيد احب الي حق وحلو وكلك الله يفر وقلنا لك لدين عباء رمضان هذا وذا قدسه واي واتر الى حريريه طليره سداسن جعلها يبير قال <تصفيق> يحيى وحوري صمت مالك مالك بامغلي يقولي صغري في من قفك فرعقك لجلية قضاء رمضان رمضان قضيه فليس علي دشي سماء عالة وحصول الله وذلك أرنكاسي مجزي وعنوك القذية وأحب ذلك أرنكا وأحب ذلك أرنكا أرنك وحلوكك عالبيها لي حقيقا أي تابعه من إسرائي أمغنق جعله حي لا يكون القذية اللهم وعليه توقع الله قال أنك سعى قال يحيى وحييري قال المالك وحييري فمن أكل وقفك هنا أو شاني بعبه في قضايا رمضان رمضان قضي هذا ساهيا سواءه المنصن أو ناسين سواء اللوشن أو ما كان من سيام واجب عليه أو ما كان وحيى هذا من سيام صوم صوم واجب عليه واجبي ولو ينقوم برمضان عنها الذي يحلمونه هم قضي ما كفاره أن عليه دوشيس وحاق وقاوي يوم قال النصو قضي مكانه مأكام من واي اللهم صل واحكفر معنا القوم له عن مالك عن حميد بن رقيص المكي حميد بن رقيص الاعرج المكي ابو صفوان ابو صفوان القاري الاسدي واي هنسون رواه سته يقول بدي يعني صحيح حكي وحي الهن ليس به بأس والنسبة طبعا قم المأها ومحاولا من صالح ووهيان وحي الهن انتهى بقلي صد مركزين لبقوا احايد كذا في التقريب التحذيف للمحجن عسقلاني قال له اخبره ورحمه يقال وحي الكن صحانا مع مجاهد مجاهد من عيسنها وهو مجاهد يضوف بالبيت كعمل وكسور وافي مجاهد من جبر الوهيان أما جبير واحد رائد بها ابو الحجاج المخزومي باليلها المكي التابع وثقة امام <تصفيق> في التفسير وفي العلم وقال صدحان بنا كميديا يتابعين انت هو وين بنا كميديا هاي وانا اردالي عبداليف العباس وانا برواته ستتي ايو كميديا هاي وهي فرطين اول عمر الديو سلسدية ليصدحي صباح وهو الذي ماته هو الساجد انسو عم هو يضوف البيت كعمل يسوك سوريغي فجاءه الانسان انقفى ايب فسأله ايدي عن صيام ايام الكفارة للمها الكفارة ربما خلصون ك أم التطابعات المسلمة العسيب كفارة صنع كفارة وما تقلل سيقف في خط أو يحضل الواكلة صنعها أم يقف في مرخى الظهار أو سميه أو أكلة أم وفي هذا وحويا الجماعة قلنا عنه على حميد الحور فقلت الله وحقون نعم يقضعها وكلا قلنا إن شاء ضدنا وقال مجايد ببقى وحول الله يقضعها ومساوك لأقوله فانها في قراءه تبين كعب قراءه مبن كعب حويا ثلاثه ايام متتابعات صدح ما بابا اسرافصيه بثلاثه ايام متتابعات واقراءه امي بكعب واقراءته الشاذه وقراءته الشاذه تصلح للتفصيل ولا تصلح للقراءه لها قراءه هذه الشاذه تعتبر بشوره هنا وهاي وهي لكن قراءه يقول لك أنه يقول لك فسيام الشهرين متتابعين صلى الله عليه وسلم اللهم استعى فسيام الشهرين متتابعين قال لك أنه يحب إلي أنه يحق أن يحلوك لك على البعض أن يكون إنه ما صم الله إله وحكمه العام في القرآن يصام على صهي متتابعين يغيس من راسل متتابعا يغيس من راسل انا ويه والسويله وحال ويدي مالك المره قوربال ويدي وهاي قوربال ويدي او تصبحوا واديسانيش صايمه تني رمضان بشهر رمضان تدفع عمر خاصه وحا ويا سوطوريسه فتدفع ويصوتوديسه دفعه قد ثوره او من دي من ديقه عبيد من عمره برحله انا اديه حيت كلفتي سي ويدي. فتدفع صوتوديسه دفعه قد ثوره او من ديجة. عميتي هو برحلة في غير اوارح عيضها وقتها حيث كده نهايبها ثم تنتظر ويسوك حتى تمسير الله القلبية أن تبع بلها ركبية لذلك سلاسة ثلاثة شيء أحبه أركوهي عندما يرسوها ركبية قلبت أركوهي بها ويخلقها ويهي ثم التصميح هو وي عبريستي يوم وناخر ومعن فتدفع ويصال طول إيسا دفعة ثم تصوحي ويصال يوم آخر مالا كليه فتدفع ويصال طول إيسا دفعة طول ما أخرى وكليه وهي دون الأولى تهر علمي الحياة فما يبدع ذلك سأتكلم على حقيقة قبل حيضة حيضة حيضة كده كده دي حيث أتكلم حيث كذلك لأيام المعلمة المعلمة هي حياة إيسا قتل بوكاقوها أي فأبعنا حيثكم معلمه وكقد قتل بوكاقوها فسويله بعلك وبعلك وحو ايالويدي كيفه الصنع وسايكون صر الاسلامت في سيام يا سونكري وصلاتها سلاديده واطرصاكه رتيه حضراء السوت السوت لا قلبت وحو ويدي ما فهمت شي رحت على القرهه لك يربع رصي قال ابن هذا اللوا شد مساس سكيب قايمه قال لي وكباين له مكان كيف سايس مين سايساعده قال ما يقول ذلك دمه ولا حامته برطه هذيك اللي بده يسوي دي يرى مرخص حويا مقررته او تلا اسلامتيه حوشا سكوخدي شيخ بلقورن اه والله بردي مين هايفه قالك افتي عي دي عي ما هو دي هل البيت اللي قلت له تعلم لكن بره مره كبرته لان وحيره حساسيه انك صوران بالغيابه وين البرصادق وفاتوا وحن اللهم صلوا عليه تغلام قربينا صاها القلب انا قرم قرم عليك ذلك الذم واديغا ذلك الدم الذي يقاسي من الحياة التي حيث كمديان يقانوح الحكمية من الحياة كمديان فإذا رأى المرأة أن تفضل سأفض الليل وحاوضون عن طريق رأسه إيضا ويرسومه نجح البريقسي والتقضي حرق ديسه لا أفضل ويحي أفضل فإذا ذهب عنها الدم الذي يقوم برخه وكتر أم فالتقت السلايس كم عيدته وسئله أولودي عن من قف وسئله ما لي بحلودي يا وتصوم إذا ذهب عنها برق كتسقه ا قدم ديق فالتغطى الشيل برحه بينه وتصوم مرقه ولا يسوم يسبرك الله هم السلام عليكم يا وتصوم يدي وتصوم يا صح صار صافي عم فالتغطى الرحمه على طول تصوم خلاص وسيله بعول عم بنقفل اسلامي في اخر يومي مانيش وقدمي مرخه ما بشدهمدان هل عليه قضاء هر هو عليه قضاء ورهضاره كلي صلاته ومصاقبه قفت اسلام مالك و قلت له انديسا معني الله سبحانه ااا رمضان اما سوال لا تصدق بس هو قضى لي اياه صر رمضان جوذن ابي عليه قضاء اليوم قضاء اليوم مالك قديس مقواه ما دبي يا الذي مالك في مبارك حديثي فقال الوحور ليس عليه قضاء قضاء لغماله ليس عليه قضاء ما مضى بحيث لقضيه يسأل لغماله وإلا ما يستعلم في الصيابة صنفو حبد الله بقول فيما يستقبل حتى مالك أصبح قضي فيما يستقبل وحصص على مركز إلى وأحب إلي حقا يوم الحلوك العبائيهي أن يقضي عنه قضيه اليوم مالك الذي مالك أصبح أسلم إسلامي في هذا حديثه والله يا فبرسيد بقولك وش صار على يسوع تعالى وهو سوى هذا وجوده كعدمه هو يعني يرقص ويترقص ويوسب ما بيسوي شيء قام قضاء والله وعنب ان الله يجيب انت انت وين وين صار اد